Hm. Kom so? Soos kom so. Nee, mos staan. Goed. Dit uh. قال أيضا الشيخ محمد صديق خان رحمه الله في كتابه قطف الصمر في بيان عقيدة أهل الأثر ومن السنة هجران أهل البدع ومن السنة هجران أهل البدع أو مباينتهم وطرق والخصومات في الدين والسنة وكل مختلف في الدين بدعا وطرق النظر في كتب المبتدعة في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامين في أصول الدين وفروعه وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى موزران أهل البدع واجب لقوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هزر كعب بن مالك وصرح بيه تخلفوا عن غزوة تبوك فالأكيد لكن إذا كان في مجالسة في مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك والحكمة والمواعظة الحسنة وجادلهم بالأسنة ولكن كما بياننا في الدرس الماضي أن مجادلة أهل البدع أو مناظرة أهل البدع ومجالسة أهل البدع هذا يكون لمن عنده العلم والأهلية لهذا الأمر أما الشخص العادي الذي ليس من طلبة الله وليس أهل العلم وليس عنده العلم الكافي لرد شبهات أهل البدع على الأهواء فمثل هذا فمثل هذا لا ينبغي عليه أن يعرض دينه للخطر وأن يعرض نفسه للفتنة كما ذكرنا أن أهل الأهواء يعرضون الشبهات فإذا جالسهم هذا المسلم الذي ليس من أهل العلم وليس من أهل التثبت يغطر بهذه الشبهات ويقع في هذه البدع ويت... ويتبع هؤلاء على مذهبهم دون أن يشوف. كما ذكرنا في بداية الحديث حديث الدجال وأهل البدع ما هم إلا يعني تمهيد لخروج الدجال الأكبر فالدجال الأكبر هو يعد من كبار أهل البدع الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ومن كبار أو من عظيم فتنته أنه يكون معه جنة ونار ف... فناره جنة وجنة نار فكذلك أهل البدا يخدعون المسلمين بزخر القول يقولون ان الإسلام هو الحل تمام هذا زخرة في القول ويصورون المسلمين أنهم إذا وصلوا إلى الحكم والسلطة أنا أتكلم الحزب إخواني الآن وهم من أهل البدع بلا شك باتفاق العلماء الربانيين من أهل السنة أنهم إذا وصلوا إلى الحكم أو إلى السلطة أنهم سوف يجعلون, يجعلون المسلمين يعيشون في جنة ويخدعونهم بشعارات كاذبة ها؟ فإذا وصل هؤلاء فعلا إلى الحكم تحولت جنتهم إلى نار على سبيل الدجال من من لا يتبع الدجال ويدخل النار التي معه يجدوها جنة ومن ينخدع بالدجال وينخدع بشعارات الدجال الكاذبة ويدخل إلى جنته يجدوها نارا هكذا أهل البدع فهذه الدولة الإخوانية في السودان التي وعدت المسلمين بتحكيم الشريعة ما فعلت شيء ها؟ نسأل العفو والعافية فالآن حزب الإخوان في السودان هو أول من, ي... من, إيه؟ من يعين أهل الخرافة والبدع من القبوريين والمتصوّفة والشيعة على مذاهبهم الباطن بل يعين مذاهب أهل الكفر من الملحدين والشيوعين والنصارى وهذا الطرابي الضال لهذا الذي يعتبر الزعيم الروحي لحركة الإخوان في السودان يفتي بجواز زواج المسلمة من اليهود أو النصران بل كما تعلمون أنه هذا الرجل الأبضال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قد قام تحت رعايته عقد مؤتمرات وحدة الأديان على الأرض السودان التي لم تقم في عهد دولة جعفر النميري الذي كان يعتبرونه أنه كان علمانيا لا يحكم الشريعة ما فعل هذا ما فعل هذا إلا في هذه الدولة الإخوانية التي تدعي أن الإسلام هو الحل والتي طرف هذا الشعار ويأول من يخالف هذا الشعار فقام هذا الحزب الإخواني بدعوة بابا فاتيكان هذا الذي مات ونزل إلى أرض السوداني واستقبلوه وكانوا يعني استقبلوه بالدحفاوة كما يقول وقاموا وقاموا بعقد صلاه السلام في أرض السودان صلاه السلام دي تجمع بين كل من الكافر اليهودي يصلي مع النصراني مع السيخي مع الهندووسي مع مع المجوسي مع المجوسي, مع, مع المسلم كلهم كلهم بيصلوا صلاه واحده في الكنيسه سموه بصلاه السلام ودعوا الى بناء المسجد بجانب الكنيسة وإلى أن يكون المصحف مع الإنجيل في كتاب واحد هذه هي ثمار حزب الإخوان المسلمين هل علمتم الآن أنهم يعني يخدعون المسلمين بشعار إسلام والحل هذا هو واقعهم في دولة السودان يعني ما أحد يفتري عليهم هل الحكومة المصرية تفترى عليهم هل الحكومة تروج لهذه هذا موجود في صحب السودان الرسمية هذه الأخبار نقلناها من صحب السودان الرسمية التي هي لسان حل الإخوان هناك <تصفيق> التي هم يتحكمون فيها يعني تحت سلطتهم يعني ما أحد يجذب عليهم يعني هذا الوضع بارك الله وفيت <تصفيق> فإياكم وأهل الأهواء فإن أهل الأهواء أخطر على المسلمين من أصحاب المعصية أخطر على المسلمين للحكام الذين هم يدعون أنهم يحكمون غير شرع الله هم الأعداء, الحقيقي. هم الأعداء الحقيقيون المسلمين أهل البدع وبلا شك تتفاوت عداواتهم الحسب بلعاتهم و... و... ويترتب على هذا أن مسألة الهجر بلا شك تكون بالأصالة لاصحاب البدع المغلبة الكبيرة أمثال الشيعة الرواقب مصر هؤلاء يجب أن يهجروا ولا لا يمبغي أبدا أن نمكن لهم في مجالسنا الذين يدعون صراحة إلى تكثير الصحابة أو إلى سب الصحابة وإلى تأليه عليه رضي الله عنه أنثال الشعر رافض في حزن حسن نصر رازم. الذي قام هؤلاء الإخوان المفسدين بتوزيع صوره على المسلمين وقام هذا المرشد الإخواني لا نريد أن نقول المرشد الشيعي قام بترويج مذهم الشيع الباطل داخل مصر للأسف ويتعاون مع بعض الرؤوس بعض الرؤوس الفتوى أو رؤوس أهل الفتوى هداهم الله ف والعجيب أن فتوى الأظهر الرسمية التي صدرت في عهد أشيخ محمد جاد الحق رحمه الله وغفر له تكر أن الشيعة الرافض الذين في إيران هم على هذه العقيدة الكافرة الباطلة عقيدة تكثير الصحابة وعقيدة تحريف القرآن والاعتقاد <تصفيق> في الأئمة الاثنى عشر <تصفيق> أنهم يعتقدون عصمة الأئمة الاثنى عشر ويرفعون الأئمة إلى مرتبة الآلهة أو إلى مرتبة الألوهية في علم الغيب ويستخدمون الطقية في إخفاء هذه العقيقة العقائد الكافر هم يخدعون المسلمين يعني بأنهم ليسوا على هذه المؤتقدات هم هنضم عقيدة اسمها عقيدة الطقية يعني ما معنى الطقية تعرف يا محمد معنى الطقية من يعرف ها؟ ها؟ ما معنى الطقية التي عند الشيعة يفعلون الباطل بالطقية هذه يغطر من الناس طب... للمعنى معنى الطقية سمعت عن كلمة الطقية هذه ها ما يعني التقيه انهم اذا جلسوا مع اهل السنه وقام اهل السنه بمواجهتهم بهذه الاعتقادات الكثره عندهم يدعون ان هذا من الكذب عليه إذا وجدنا الكتب التي توزع عندهم في بلادهم واللتين معتمد الرئيس عندهم في التشريع يلفون ويدورون حتى لا يثبتوا لا يثبتون على انفسهم هذه التهم ويظهرون امام المسلمين انهم ايه ليسوا عليه على هذا ليسوا على هذه لا تقصد الكسره اسلامها حسن نصر هزم. إحنا ظاهر في وسائل الإعلام ماذا قال قال نحن نقاتل من أجل السنة والشيعة والمسيحيين على حد تعبيره وهو كذاب فهو يقاتل من أجل ماذا للشيعة الباطل فقط وكما يقول وكما قال بعض أهل السنة في لبنان من الذين عاصروا هذه العمليات الإجرامية التي قام بها حسن نصر هذا أن كانت الاعانات تصل إليهم من الدولة السنية السعودية فكان حسن نصر هذا يأخذ هذه الإعانات ويغطيها لحزبه الشيعي ويمنعها من أهل السنة هذا طعم بالخلاف يعني ما يفعلونه أهل السنة من تعذيب ومن قتل وتشريد كما حدث في بغداد فمن الذي يقتل المسلمين من أهل السنة في بغداد الأمريكان لا الشيعة هم اكثر عداءا للسنه في العراق من الامريكان بل قد يكون الامريكان ارحم بالسنه من من الشيع الروافض فالشيع الروافض يتواطؤون مع اهل الكفر في كل زمان ومكان هم الذين اعانوا التتار بقياده هناك على دخول بغداد ايضا نسلمه صانهم مع الامريكان في هذه الايام فبلشت يعني امثال هؤلاء من اصحاب البدع المغلظه التي تعد من البدع المكفرة يجب ان يهذروا ولا تجوز ولا تجوز مجالستهم ابدا ولا يجزء أن نمكن لهم في مجالفنا ولا أن نمكن لهم في مجتمعنا بل, كل بل إذا وجدت رجلا على هذه العقيدة أو يدات عن هؤلاء فعليك أن تنصحه إذا لم ينتصح فتركه لأنه سوف يلبس عليك الأمر بينك وقد يجرك إلى المذب الشيء من ذلك نحن لا ننصح ابدا الشباب الذين يدخلون على هذه الشبكه اللي هي العنكبوتيه هذه من النت نحن نريد ان ان نجادل الشيعة وان نتحاور معهم فللاسف يعني هذه الطريقه توقع بعض شباب اهل السنه في المذهب الرافدي الشيعي ولكن الذي يجادل هؤلاء هم العلماء الكبار ويكون هذا أيضا على حسب المصلح فالآن يعني بارك الله فيكم قد ثبت إجماع أهل العلم من أهل السنة ومن السلف الصارح على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء على هجر أهل الأهواء والتحذير منهم والتحذير من مجالفتهم وقد قام أخونا خالد الضفوري هو أحد طلبة العلم السلاثيين في الكويت ومن من يعني كبار تلميذ ونحسبه إن شاء الله من التلميذ النجاباء للشيخ العلامة ربيع النهادي المدخلي ونحسبه رحمه الله قاموا بتأليف كتاب سماه بإجماع الغلماء على الهجل والتحذير من أهل الأهوام حافظ الله ما زال حيا أنا قلت حافظ الله ورحمه الله ورحمه الله حيا وميته ما أسألني بارك في عمره يعني أجعله سوكة في حلوك أهل الدبع والأهوام وإذا وجدت الرجل يطعم في ربيع ابن هادي أو يعني يحذر منه فيعلم أنه صاحب هوى أو أنه أقل أحواله جاهل ينبغي أن يعلم كما قال العلمة الألبانية رحمة الله عليه لما سئل عن الشيخ ربيع أو سئل عن من يطعم في الشيخ مقبل بن هادي وفي الشيخ ربيع بن هادي فقال لا يطعم في هدينا الرجلين إلا أحد اثنين إما جاهل فيعلم وإما صاحب هو فإما أن الله وإما أن يقسمه هكذا دعا الشيخ الألباني على من يطعم في الشيخ ربيع فقال إما أن يهديه الله وإما أن يقسمه ظهرات ونسأل الله أن يستجيب لدعاء الشيخ الألباني رحمه الله وهذا قد مراه أن كل من طعم في هذا الإمام نسأل الله أن يحفظه أن ينصر ربي السنة لأنه في الغالب يسقط ويعني يسقط ذكره ونسأل الله السلامة ينجرف في سبل بعيد عن الحق نسأل الله العفو والعافية فطبعا لا يعني يفهم من كلامي هذا أننا نرفع الشيخ ربيعا إلى مرتبة العثمة ولا أن نقول أنه يعني يتبع على كل ما يقول بغير دليل فنحن لا يعني نتسبه بالشيعة في أنهم يعتقدون عثمة أئمتهم ولا كذلك نقول أننا يعني نتبع الغلماء بغير دليل فنحن نتبع الشيخ ربيعا ونتبع غيره إن العلماء بالدليل أنهم معهم الأدلة من الكتاب والصنة على صحة منهجهم فنحن في الأصالة نتبع ما يحملونه من أدلة في الكتاب والصنة ولكن اني لا نتبع العلماء الاشخاصين مفهوم <تصفيق> و قد ذكر الشيخ خالد جزاه الله خيرا <تصفيق> نصوصا عديده عن العلماء عن كتب السنه <تصفيق> واللي فيها نقل هذا الاجماع ف فكان من يعني المواضع التي نقلها نقله الامام الاوزاعي رحمه الله كما اخرج هذا ابن عساكر في تاريخ دمشق قال فكونوا يعني لهم أي الاهل البدع متهنين رافدين مجانبين فإن غلماءكم الأولين ومن صالحا من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون وقال أيضا عبد الرحمن ابن أبي الزناد كما أخرج ابن مبطة في كتاب الإيمانة قال أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد عيد أو أشد العيد يعني أهل الجدل المقصود بهم أهل وينهون وينهون وينهوننا وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم يحذرون مقاربتهم او مقاربتهم أشد التحذير و يعني قال ايضا الخضير بن عياد ادركته خيار الناس خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدعة وقال أيضا الإمام أحمد في الرسالة التي التي كتبها والرد على سؤال يعني أرسل إليه قال الذي كنا نسمع وأبركنا عليه أهله وأبركنا عليه من أبركنا من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيق وإنما الأمور بالتفليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله وصنة رسول الله, صلى الله عليه. وسلم لا في الجلوس مع أهل البدع وإذا ترد عليهم لأنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون يعني يلبسون عليك أمر الدين وما يرجون إلى الحق فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالفتهم والخوض معهم في بجعتهم وضلالتهم وهذا يؤكد صحة هذا الأصل الذي ذكره الإمام وقت في أصول السنة هنا وقال أيضا الإمام أحمد كما أقرى جهاز المبطب الإبانة في كتاب الإبانة أضركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام وقال أيضا كما أيضا في الإبانة لابن بطة تجنبوا أصحاب الجدال والكلام عليكم السلم وما كان عليه أهل العلم قبلكم فإنهم كانوا يكرهون الكلام الخوض في أهل البدع والجلوس معهم أو الجلوس معهم وإنما السلامة في طرك هذا لم نؤمر بالجزال والخصومات مع أهل الضلالة فإنه سلامة, فإنه سلامة له منهم وقال ابن أبي يعلى كما في كتاب التمام فيما صح من الرواية والروايتين عن الإمام أحمد لا تختلف الرواية في وجوب أهل هجر أهل البدع وفصاق الملة يعني لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في ان الأصل هو وجوب هجر أهل البدع وفصاق هذه الملة هذه لهم كما ذكرنا دعاة, دعاة ويخاصمون على ويخاصمون على بدعاتهم يبقى وقال قال اا أبو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم في اعتقاد ابي حاتم وابي زرعه سمعت أبي و أبا حاتم وأبا زرعة يأمران بهجل بوجران أهل الزيغ والبدع نعم ويغلبان في ذلك أشد التغليب وينكران وضع, وضع الكتب برأي, برأي في غير آثار وينهيان عن نجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين من أهل الكلام أنسى للأشاعرة والمعتزلة والجهمية والمكريدية نعم ما. وكان يعني أبو حاتم وأبو زرع قال في بداية هذه العقيدة أبركنا الغلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم ثم ذكر, ذكر هذا التلام أنه كان من مذهب أولئك الغلماء في شتى الأمصار يأمران بهجران أهل البدع والزيخ ويغلضان في ذلك أشد التغليف وينكران ودع الكتب بالرأي تغير الآثار عن, عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولون لا يطلح صاحب كلام أبدا يعني الذي يجادل في الدين بالكلام والرأي دون أن يفتنق إلى سنة وإلى آثار الصحابة ك قال ابو حاتم هنا ابو زرعه لا يفلح صاحب كلامني ابدا ت شاء الله يعني لعل يعني يكون لنا تتمه بعديه بعد, بعد صلاه المغرب ان شاء الله تعالى انت انت بتاخد في صوتك هنا